ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد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 أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلقد تحمل عقبه وما أدراك مل عقبه فك رقبه